بسم الله الرحمن الرحيم والعقل ان ا ل إ ن س ا ن لفي خسر إ ل الا ا ذ ي ن ن آ م و الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر